ومن كان حدثه دائما هذا المراد بنحن كل ما كان حدثه دائما كمن به سلس البول او سلس الريح سلس الريح. هذا نقول حكمه حكمه استحاله هذا معنى قولي يجب عليها احكام أولاً قال كافل فرجها كافل الفرج وهنا لا يكفي التنشيف المناديل وشبهها فلا بد من غسله حتى يزول الدم وآثر الدم فان قالت انها تتضرر بغسله او قرر الاطباء انها تتضرر باصله فان ينشفه باليابس تنشب بها باسم الديل أو لقوله تعالى ولا تَقْتُلُوا عَنْفُسَكُمْ ولا تُلُقُوا بَأَيْدِيكُمْ إِلَا التَّهْلُكَةَ وأحياناً ترى المرأة بنفسها أنها إذا غسلت فرجها في حال الحيض أو في حال استحاضة تتأثر أو يقال لها من قبل الأطبة إنه يضرها ففي هذا الحال كما قلت تنشفه هذا واحد ومن به سلس البول يصله هل لا نعم ياصل فرجه ومن به سلس الريح ياصل فرجه هل لا لا ياصل فرجه لأن الريح فيست نجسة طيب قال تاصل فرجها الثاني وتعصيبه سعصيبه تغصيب فرجها ما هو الدليل الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش اغسل عنك اثر الدم وفي لفظ اغسل عنك الدم الدم هذا, هذا يدل على انه لا من غصيبه طيب تعصبه العصر تشده بخلقه ويسمى استثفاراً استثفاراً ويسمى تلجماً فهو عصر استثفار استثفار وتلجم والمعنى واحد ولا توطى قوله ولا توطى هذا الممتدد تصل اليوم يعني أن المستحابة لا يطؤها زوجها الدليل قالوا لأن الاستحابة دم والدم أدم وقد قال الله تعالى ويسألونك عن المحيط طلوه أدم فاعتزلوا النساء في المحيط فجعل علة الأمر بأجزالهم أن الدم أدم. ومعلوم أن دون السحاضة أذن فهو دم مستقدر نجس وعلى هذا فلا تغطط ولأن الإنسان إذا وطع المستحاضة تلوث ذكره بالدم والدم نجس والأصل أن الإنسان لا برش النجاسة إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك ولكن تحريم هذا الوطي ليس كتحريم الوطي في الحيط أولا لأنه قال إلا مع خوف العنة العنة يعني المشقة بترف الجماع فإذا خاف الرجل العنة بترف الجماع يعني المشقة أو خافت المرأة المشقة بترف الجماع فإنه يجوز حينئذ لأجل المشقة والمشقة من القواعد العامة عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير وقد اشار الله إلى هذه القاعدة في قوله تعالى في آية الصيام لما ذكر من كان مريضا على سفر فأجت من من أخر قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فإذا كان الرجل لا يتمكن من ترك الجماع لزوجته المستحاضة أو المرأة يشق عليها التصبر عن الجماع فإنه حينئذ يجوث لوجود المشقة طيب وإذا جاز للمشقة هل فيه كفار كالوطئ في الحير لا وبهذا نعرف أن تحريم وطئ المستحاضة أهوى من تحريم وطئ الحار من وجوه متعددة أولا أن تحلي موط الحائض قد نص عليه القرآن وأما المستحاضة فإنه إما قياس وإما دعوى أن ننص شمله ثانيا أنه يحل وطعها مع المشقة بترفي الوطي لخلاف الحائض ثالثا أن وطعها لا كفارة فيه لخلاف وطع الحائض عرفتم فلو أن امرأة تجاوز دمها خمسة عشر يوما فإننا يقول هي مستحاضة ويجوز لزوجها إذا شق عليه ترك الوقت أن يجامعها ويجوز أن يجامعها إذا كان يشق عليها هي ترك الوقت والقول الثاني في المسألة أن وطأ المستحاضة ليس بحرام لعموم قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن نشئتم ولأن الحيط ليس كلا من استحاض لا في طبيعته ولا في أحكامه ولهذا يجب عليها أن تصلي وامرأة تستبيح الصلاة بهذا الدم كيف لا يبافوتها أيما أعظم تحريم الصلاة والوقت تحريم الصلاة أعظم فاباحه السباحه الصلاه مع هذا الدم فاباحه الوطق للبهي اولى ولا نسلم انه داخل في ولا نسلم القياس ايضا اما لا نسلم انه داخل في الايه فلانه تعالى قال يسالونك عن المحيط هو ادن هو ضمير يدل على هو ادن لا وأما أن لا نسلم أنه بالقياس فلأنه لا قياس مع الفارق يفترق دم الاستحاضة عن دم الحيض في أكثر الأحكام ودم يفارق غيره في أكثر الأحكام كيف يقال؟ إنه يقاس عليه ولهذا الصحيح أن وضع المستحاضة حلال ولا بأس به ويدل لذلك أيضا مع البراءة الأصية الأصل, الأصل البراءة هو الحل يدل لذلك أيضا أن الصحابة الذين استحيضت نساؤهم والنساء لا استحضن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حوالي 17 سبع امرأة لم ينقل أن واحدا منهم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجنب زوجتهم ومعلوم أنه لو كان من شرع الله تحريم وط المستحاضه لكان يبينه الرسول عليه الصلاه والسلام لاصحابه الذين ابتليت زوجاتهم بهذا ولا كان ينطق حكما للشريعه والحكم الشرعي فلما لم يكن شيء من ذلك علم أنه ليس بحرام وحينئذ نتبين ان القول الراجح في هذه المساله هو أن المستحابة لا يحهم وضعها نعم إذا كان انسان يستقدره وكره أن يجامع مع رؤية الدم فهذا شيء نفسي لا يتعلق بحكم شرعي والإنسان قد يكره الشيئات كراهة نفسية ولا يلام إذا تجنبه كما كره النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب مع أنه حلال وقال إنه ليس في أرض قومي فأجدني أعافهم طيب هذا حكمة يقول ويستحب غسلها لكل صلاة يعني أن غسل المستحاضة لكل صلاة مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ولكن إن هذا إن قويت أن تغفصل لكل صلاة وإلا فإنها تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وبدلا من أن تعتصل خمس مرات تعتصل ثلاث مرات أهوان عليها وهذا الاقتسال ليس بواجب هذا الاقتسال الواجب هو أن ما كان عند ادبار الحيضة وما عد ذلك فإنه سنة ومع كونه سنة من الناحية الشرعية ففيه فائدة من الناحية الطبية يعني باقتسال لانه يوجب تقلص الاوعيه اوعيه الدم وإذا تقلصت تسدد فيقل النزيف وربما تنقطع بهذا الاختسال لأن دم السحابه كما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام عرق ومعروف ان الدماء أن ان العروق تتصلب مع البروده والدم أيضا ليش؟ يتجمد فيكون في اقتسالها فائدة طبية ثم قال المؤلف وأكثر مدة النفاس أربعون يوما النفاس هذا هو آخر الدماء لأن الدماء حيض واستحارة ونفاس وبعضهم يزيد نوعا رابعا وهو دم الفساد وبعضهم يدخل دم الفساد في دم الاستحارة أكثر مجة النفاس أربعون يوما أولا مفسر النفاس هل هو بكسر النون أو بضمها هو بكسر النون بكسر النون من نفس الله قربته فهو نفاس لأنه نفس للمرأة به فإن المرأة لا شك تتكلف الحمل وتتكلف أيضا عند الولادة قال الله تعالى حملته أمه وهنا على وهنا وقال حملته كرها ووضعته كرها فإذا ولدت نفس عنها فهو مقوض من هذا من قولهم نفس الله قربته لما فيه من تنفيس قربة المرأة والنفاس تعريفه دم يخرج من المرأة عند الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق انتبه ثم يخرج بعد الولادة أو معها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق أما بدون طلق فالذي يخرج قبل الولادة ليس بالشيء دم فساد لكن إذا كان فيه طلق وبدأ يخرج الدم على هذا الطلق قبل الولادة في يومين أو ثلاثة فهو نفاس فإذا قلت كيف نعرف أنه قبل الولادة في يومين أو ثلاثة هذه امرأة أحست بالطلق وصار الدم يخج منها لكن هل تعلم أنها ستبق خلال يومين أو ثلاثة ها؟ لا تعلم إذن ما الأصل أن تجلس أو أن لا تجلس نقول الأصل da er slutt detNetten, men lød uma mulighet av etter. forcé fordi det drivtta din mel for at det det er døen ifat det Nacht er døen indt for at det er det 읽te snitt. ut hva om det ender وقال بعض العلماء إنه لا نفاس إلا مع الولادة أو بعدها وأن ما تراه المرأة قبل النفاس ولو مع الطلق قبل الولادة وأن ما تراه المرأة قبل الولادة ولو مع الطلق فليس بنفاس وبناء على هذا القول تكون المرأة مستريحة فماذا تصنع مع وجد دم تصلي ولا لا تصلي تصلي وتصون ولا حرج عليها في ذلك لأن إلى الآن لم تتنفس والنفاس يكون بالتنفس وهي إلى الآن هي الآن في قربة أقرب ما أتيها مثل هذه الحاد لم تتنفس وهذا قول للشافعية رحمهم الله أنه لا عبرة بالدم الذي يكون قبل الولادة وإنما أشرت إليه لقوته ولما نحب أننا نذكر الأرى هذه المسائل طيب يقول أكثر مدة النفاس أربعون يوما لكن هنا مسائل المسأل الأولى هل كل وضع يثبت بالنفاس أم ماذا يقول إذا وضعت نطفة فليس الدم بنفاس ولا حيض اذا وضعت نطفه اذا وضعت علقه فليس انيفاس ولا حيض ورؤيه الدم يسمى هذا عند العلماء إيش? السقط وعند العامه العوار وقت عورت المراه ولدت مضغه غير محلق ها ليس بنفاس ليس بنفاس ولو رأت الدم وضعت مذقة مخلقة ليس بنفاس أسف ولو رأت الدم ولو رأت الدم وضعت ما تم له أربعة أشهر فهو نفاس قولا واحد لأنه نفخت فيه الروح وتيقنى أنه بشر حملته أمه كرها ووضعته كرها فهذا الذي, خو... الذي نزل بعد أربعة أشهر تيقنى أنه أن له أما ليس لأنه نفخت فيه الروح طيب هذا الذي نفخت فيه الروح تم له أربعة أشهر إذا خرج وخرج معه الدم فهو نفاس بالاتفاق وما خرج نطفة فليس بنفاس بالاتفاق هذاني طرفان طرفان نطفة ليس بنفاس بالاتفاق نفقة في الرور بعد بعد هشهر نفاس بالاتفاق وما بينهما محل خلاف ما بينهما محل خلاف اللي بينهما ثلاث مراحل اللي بينهما الآن كما عددنا قبل قليل ثلاث مراحل علقة مضغة مخلقة مضغة غير مخلقة فمن علم من يقول إذا وضعت علقة فإنها فإن ال الذي يصيبها نفاس لأن العلقة تكونت يعني الماء الذي هو النطفة التكون الآن وانقلب عن حاله إلى أصل الإنسان وهو الدم فتيقن أن هذا النازل إنسان فيقن أن هذا النازل إنسان فجل الذي يقول إن العبرة بالمذغة ولو غير مخلطة يقول لأنه لأن الدم يجوز أن يفسد ويمرج ولا ينشأ, ينشأ منه إنسان فإذا صار إلى مضغة لحم فقد تيقن الآن أنه إنسان فإذا نفست به فدمها دم نفاس والله عز وجل يقول في القرآن من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم لنبين لكم نبين لكم هذه الأطوار التي لا تعلمونها ولعله يشمل أيضا لنبين الحكم والذين قالوا إنه لا بد أن يكون هذا الساقط مضغة مخلقة قالوا لأنه إذا, لم إذا سقط ولم يخلق فيحتمل أن يكون دما متجمدا أو قطعة لحم ليس أصلها الإنسان ومع الاحتمال لا يكون نفاسا لأن النفاس له أحكام منها إسقاط الصلاة مثلا وإسقاط الصيام ومنع الزوج منها فلابد أن فلا نرفع هذه الأحكام إلا بشيء متيقن ولا نتيقن حتى يتبين فيه إيش خلق إنسان خلق إنسان وهذا هو الذي عليه الأكثر من وهو مشهور من المذهب أنه لا يحكم بالنفاس إلا إذا وضعت إيش ما تبين فيه خلق الإنسان موضوع مخلق يعني بينبان رأسه ويداه والإجلاه نعم فإذا كان كذلك صار نفاس طيب ما هي أقل مدة يتبين فيها خلق خلق الإنسان أقلها واحد وثمانون يوم واحد وثمانون يوما لحديث من أسعود أربعون يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك هذه ثمان يوما ثم مضغى مضغى كم كم مضغى أربعون يوما تبدأ من, من واحد ثمانين واحد ثمانين كان مضغى يقول الله عز وجل في القرآن مخلقة وغير مخلقة إذن إذا سقط لأقل من ثمانين يوما فلا نفاس فالدم هذا ليس له حكم حكم حكم سلسل بول طيب إذا ولدت لواحد وثمانين يوما لا هو يمكن لكن يجب التثبت نشوف هل هو مخلق ولن مخلق لأنه يقول نضغة مخلقة ولن مخلقة فجازا لا تخلق لكن يقول الغالب أنه إذا تم للحمل تسعون يوما تبين فيه خلق الإنسان وعلى هذا فتسعون يوما إذا وضعت تسعين يوما فهو نفاس هذا هو الغالب وما قبل وما بعد التسعين يتأكد أنه ولد ويتأكد النفاس وما قبل التسعين يحتاج إلى تثبت يحتاج إلى التثبت لأنها لا تكون مضغة إلا بعد الثمانين والمضغة فاسمها الله سبحانه وتعالى إلى مخلقة وغير مخلقة وحينئذ يجب علينا أن نتثبت وأرحج معاه الآن طيب إذا نفست المرأة فالدم قد يققى معها يوما وليلة وقد لا ترى دما أصلا <clears throat> وهذا نادر جدا لكنه يقولون يمكن سلد امراه بدون دم اذا ولدت بدون دم نجو تجس مده النفاس لا برسول ولدت بعد طلوع الشمس وجاء الظهر وما فيها هل تتسل أو لا؟ لا تتسل نعم تتوضى تتوضى وتصلي طيب لكن إذا رأت الدم يوما أو يومين أو عشرة أو عشرين أو ثلاثين أو أربعين فهو دم دم نفاس فهو دم نفاس ولهذا يقول معرف أكثر مدة النفاس أربعون يوما 40 يوم صيب الدليل يريد الدليل والتعليم الدليل أنه روي على النبي عليه السلام أن النفسة تجلس في عهد النبي عليه السلام أرضاهن يوم كانت النفسة حديث مسلمة مشهور كانت النفسة تجلس في عهد النبي عليه السلام على 40 يوماً. مدة أربعين يوما والحديث هذا متكلم فيه فضعفه بعض العلماء وحسنه بعضهم وجوده وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن ولكن هل هذا الحديث يعني أن هذا أكثر الحيض أو أن هذا هو الغالب في احتمال في احتمال أكثر أو, أو غالب فلهب بعض العلماء إلى أن هذا يحدد أكثر الحيض النفاس أكثر النفاس يحدد أكثر النفاس وهو المشهول من المذهب وعلى هذا فإذا تم لها أربعون يوما والدم مستمر فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصول لأن أكلمدة أربعون يوما والمشهور من مذهب الشافعي أن أكثره ستون يوما أكثر ستون يوما. نعم قال لأن هذا يعني الستين يوما كثير في النساء كثير هو موجود وكثير وحملوا الحديث على أن المراد بذلك الغالب يعني كانت تجلس أربعين يوما هذا في الغالب قال واضطررنا إلى حمله على الغالب لأننا وجدنا النساء يستمر معهن الدم على طبيعته وعلى رائحته وعلى وطيرة واحدة أكثر من أربعين يوما أكثر من أربعين يوم وإذا كان هذا موجودا فكيف نقول هذه المرأة ما قبل أذان الظهر نفاس وما بعده ليس بنفاس الظهر مع أن ندم لم يتغير هذا يحتاج إلى دليل طاقت يدل على هذا لأن المسألة مشكلة يعني مثلا إذا قلنا امرأة ولد في الساعة الثانية عشرة من النهار وتم لها أربعون أوما في الساعة الثانية عشرة لا طيب الساعة الثانية عشرة إلا خمس دقائق نقول هذا الدم نفاس و عشر وخمس طهر مع أن الدم هو, هو هذا في صعوبة يعني ومحال أن تكون السنة تأتي بمثل هذا التفريق مع عدم الفارق فإذا قلت هذا الإيراد الذي أوردت يرد على الستين أيضا يرد على الستين فامرأة تم لها ستون يوما في الساعة سنة عشرة فبقي دمها لم يتغير فبقي دمها لم يتغير فماذا تصنع إن قلت إن الدم الذي خرج في الساعة الثانية إلا عشر إلا دقائق نفاس والذي خرج في الساعة الثانية عشر أو خمس دقائق غير نفاس ها فقد أشبهت من رد ما ردت عليه قل لا ماذا تجيب قال أجيب بأن هذا أكثر ما قيل في هذا المسألة وإن كلم بعض العلماء قال أكثره سبون يوما لكنه قول ضعيف ما ذهب إليه أحد إلا شذار من العلماء فيقول أنا والله أنا أقول إن أكثر ستون لأن هذا أكثر ما روي عن العلماء المعتبرين هذا أكثر ما روي. على كل حال الذي يترجع عندي أنه إذا كان الدم مستمرا على وطرة واحدة فإنها تبقى إلى تمام ستين ولا تجاوزه وعلى التقديرين أو ستين إذا خرج عن الستين أو خرج عن الاربعين على القول الثاني فماذا تصنع في هذا الدم نقول إن وافق العادة فهو حيض إن وافق العادة فهو حيض مثال ذلك المرأة تم لها أربعون يوما في النفاس في أول يوم من الشهر أول يوم من الشهر تتم أربعين وعادتها أن يأتيها الحيض قبل أن تحمل في أول يوم من الشهر استمرت دم في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والثالث وش نجعل هذه الأيام نجعلها حيضا لأنه إيش؟ لأنه وافق العادة وافق العادة وهو لما تجاوز أكثر النفاس صار حكم حكم حكم الاستحارة وإذا كان حكم حكم الاستحاضة فقد تقدم أن المستحاضة المعتادة ترجع إلى عادتها فنرد هذه إلى عادتها وإن لم يصادف العادة إن لم يصادف العادة فإنه يكون دم فساد لا تترك من أجل الصلاة ولا الصوم سواء قلنا بالستكتين أو قلنا بالأربعين فيو أقل النفاس لا أحد لا لأقل لا أحد لأقلهم وبهذا يفارق الحيض الحيض أقله على كلمة الفقهاء يوم وليلة أما هذا ما له أقل هنا قال المؤلد ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت وجوبا ومتى طهرت قبله وبماذا ذا تطهر انقطاع الدم والمرأة تعرف الطهارة تفهرت يعني اغتسلت وصلت فروضا أو نوافل فروضا ونوافل فروضا ونوافل لكن وجوبا في الفرائض واستحبابا في النوافل ويكره وطأها قبل الأربعين بعد التطهير يكره وطأها وطأما النفس التي تهورت قبل الأربعين يكره لزوجها أن يطعها ليش؟ قالوا خوفا من أن يرجع الدم خوفا من أن يرجع الدم لأن الزمن زمن نفاس فيخشى إذا جمعا أن يعود الدم هل يصبر؟ إذا طهرت لثلاثين يوم نقول كم صبرت؟ أيضا أيضا عشرة لكن قد يقول أنا صبر ثلاثين يوم رصب عليه والآن ما في, ما في مانا لكن المعلم يقول يكره وطها نقول الآن أنتم قلتم إنه يكره فأخذتم الحكم الوقت عن الحكم الأصلي وش الحكم الأصلي <تصفيق> يا التحريم الحكم الأصلي إن في حال الدم التحريم يقول انقطع الدم فقلتم الآن لا يحهم الوطن لزوال علته وهو الدم ما الذي, ما, ما الذي جعله لا يخرج عن التحريم إلى الإباحة أين دليل الكراهة الكراهة تتاج إلى دليل ووطء النفس إما حرام وإما حلل ولهذا كان القول الراجع في هذه المسألة أنه يجوز أن يطأها زوجها قبل الأربعين إذا طهرت ولا مانع من هذا قال ابن عباس رضي الله عنه عنهما إذا صلت حلت صح؟ صحيح صح يعني إذا استباحت الصلاة كيف لا يستباح الوطن؟ فالصلاة إنها أنه إذا طهرت فإنه يحل لزوجها أن نجمعها ولا حرك عليه ثم إنار الدم ينظر فيه أما يقول المرأة صلّ وصومّا نعم ولكن لا يقلبك الزوج ففيه نظر ومنع الإنسان من اتيان زوجته بعد الظهارة يعني فيه شيء من القلق النفسي كيف نحرمه أمرا أبا الله له وأنتم الآن باعترافكم أن الحكم انتقل منين؟ من التحريب فلا ينتقل إليك حذل أما ينتقل إذا تراها بدون دليل شرعي فهذا ليس بصواب فالصواب إنه يحذل نعم مثل إنه من ناحية طبية يعني أنه ينتقى عدد سبب إيش ينتقى عدد من المتقاض إذا نعم نعم أما خليل لكي تتفسر لكي تتفسر لكي تتفسر لا يعني هو سبب السبب لازم انه يكون قد تفيد كل ما ما تستحاض اكثر من 30 والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ما هو خط ادم خير طاهر وصلت ها قرنه وحكم وطئها اذا طهر قبل ال40 نعم عليا اذا طهر قبل ال40 اين اسكن الناس لا يجوز يحرم ها هل المذهب يكره طيب قولنا على المذهب كان فيه كانها توحي بان هناك قول اخر سامي قول ثاني إنه نعم طيب أيهما أصح ثاني <تصفيق> محمد أصح الثاني هو لا, لا أصح ثاني انه لا يكره طيب ما هو دليل الكراهة وما هو دليل عدم الكراهة دليل الكراهة قالوا انه قد يرجع المفاس احتيار كراهة من ذلك م. فما قالوا هذا التعليل م. والدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اما سلمه ان يطارد لا ما دي الله ذكرنا لكم ان كنالك إن عثمان بن أبي العاص جما طهر الزوجة قبل الأربعين وآته إليه قال لا تقربين لا تقربين وعثمان بن أبي العاص من الصحابة فقول لا تقربين هذا نهي وأقل النهي, النهي الكراه والتعليل ما قاله رحمة محمد أنه يخشى أنه مع الجماع يعود الدم طيب القول بعدم الكراه ما هو دليله محمد قالوا أنكم نقلت هذا الفكم من أصل الحنين من الكراه وأنكم من الكراه لا دليل له وحسن من سوجه انطرافه في الدين ف هذا يعني ما شق عليه وعلى نقول نقابل قول عثمان بن ابي العاص بقول من ابن عباس وهو افقه هنا ونقول اذا جازت الصلاه وهي اشد وأعظم من الجماع فالجماع من باب أولى وثالثا نقول نقلكم الحكم من, من التحريم ولكراها يحتاج إلى دليل نعم وفعل عثمان بن عبد... قول عثمان بن عبد العاصر رضي الله عنه لا يدل على الكراها لأنه قد يتنزه عن ذلك بدون أن يكون ذلك مكروها عنده وربما أنه رضي الله عنه فعله من باب الاحتياط من باب الاحتياط يخشى انها رأى بطهرا وليس بطهر او لغير ذلك من الاسباب المهم الصواب ان وطعها ايه ان وطعها جائز ولا بأسرين طيب اذا ناخذ الان فرأس فرأس من جديد قال فان عاودها الدم فمشكوكم فيه ان عاودها الدم متى بعد ان تتظهر هما قال قال وماذا طهرت قبلها قبله تطهرت وصلت قال فإن عاودها الدم فمشكوك فيه عاودها يعني رجع إليها بعد هذا الطهر فمشكوك فيه يعني فهو مشكوك فيه ما وش الشك يعني أننا لا ندري أنفاس هو أم دم فساد انتبه يا صاحب السلك فإن كان, فإن كان نفاسا ثبت له حكم النفاس وإن كان دمى فساد لم يثبت له حكم النفاس فماذا نصنا يا نصر نقول تصوم وتصلي يعني وتطوف وتعتكف وتفعل كل ما يفعله المرأة الطاهرة مما يطلب منها شف مما يطلب منها عرفت أنما ما لا يطلب كالجماء مثلا فإنه فإنها لا تفعله لأننا إنما نأمرها بفعل المعمور من الصلاة والصوم من باب الاحتياط والمباح ليس في احتياط اصلا مباح ان تركته فلا شيء عليها وان فعلت فلا شيء عليها فمثل نقول لهذا المرأة النفس التي عاد عليه الدم بعد الظهر في وقت النفاس نقول يجب عليك ان تصلي وتطهر او لا ها تطهر يعني ان تتوضى وتصلي طيب تصوم تصوم متى إذا صاد فذلك رمضان إذا صاد فرمضان أما إذا لم يصاد فرمضان فلا حاجة للصوم لأن بإمكانها أن تؤخره لكن في رمضان لا يمكن تؤخره ولا تأتبر المتاع إلا بالصوم فتصوم وتصلي طيب قال وتقضي الواجب تقضي ما تقضي الواجب من الصوم والصلاه ان كان يقضى يعني المؤلف وتقضي الواجب يعني ان كان يقضى فمثل هذه امراه كان يوم طهرها كان يوم طهرها في النفاس اليوم العاشر من رمضان ولها 20 في النفاس يعني قد ولدت قبل رمضان ب وفي عشرة من رمضان تهورت كم لها بنفاسها 20. 20. لها عشرون يوما تهورت إلى عشرين من رمضان ثم عاد عليها الدم عاد عليها كم لها لها ثلاثون يوما من النفاس لها 30 يوما من النفاس بقي الدم كل العشرة الأواه يقول يجب عليها أن تصلي أو لا احتياطا لأنه يحتمل ان, هذا يحتمل أن هذا الدم ليس دم نفاس ويجب عليها أن تصوم أيضا احتياطا أو لا احتياطا لأن هذا الدم يحتمل أنه ليس دم نفاس فتصف فتصف فتصف فتصوم طهرت في يوم العيد يجب أن تغتسل أو لا يجب لاحتمال أن يكون هذا الدم دم نفاس فتغتسل وجوبا هل تقضي الصلاة ها؟ لا تقضي الصلاة لأن هذا الدم إن كان دم فساد فقد صلت وبلا دمتها وإن كان دم نفاس فالنفاس لا تصلي إذن الصلاة لا تقضي الصوم مقذر الصوم تقضيه لاحتمال أن يكون هذا الدم دم نفاس ودم النفاس لا يصف معه الصوم تعرفتم الآن طيب هي صامت كم عشرة تقضي عشرة أما العشرة التي كانت في الطهر فلا تقضيها لأنها أدتها وهي طاهر ما عليها دم فصار الدم المشكوك هو المشكوك فيه هو الدم الذي لا ندري أدم نفاس هو أمدم حيض أمدم فساد نعم أمدم فساد وحكم أن المرقة يجب عليها فعل ما يجب على الطاهرات يجب عليها فعل ما يجب على الطاهرات مثل الصلاة والصوم إذا كان ذلك في رمضان ويجب عليها قضاء ما يجب قضاؤه على من النفساد شبتم الآن يجب عليها فعل ما يجب على الطاهرات علل لاحتمال أن يكون الدم دم فساد طيب. ويجب عليها قضاء ما يجب على النفساد قضاؤه لاحتمال أن يكون دمها دم نفاس دم نفاس أظن الحكم واضح طيب والتعليل واضح واضح عادل طيب نمشي هذا ما ذهب إليه المؤلف على أن هذا دم مشكوك فيه ويجب علينا أن نعمل بالأحوى فنوجب, علي فنوجب عليها ما يلزم الطاهرة فعله ونرزمها بقضاء ما يجب أكمل على المفساء قضاءه تمام طيب والصحير أن الله لم يجب على العباد عبادتين الصوم واحد فقط فإما أن يكون أهل للصوم فيصوم وإما أن لا يكون أهلاً فلا يصوم. فهنا نقول هذا الدم الذي عاد في زمن النفاس وهي تعرف أن هذا هو دم النفاس بلونه ورائحته وكل أحواله ليس دم مشكوكا فيه بل هو دم معلوم ما هو دم نفاس وعلى هذا فلا تصلي ولا تصوم وتقضي إيش تقضي الصوم تقضي الصوم فقط لأنه دم نفاس فإن علمت بالقراء أنه ليس دم نفاس فهي في حكم الطاهرات تسوم وتصلي نعم وليس عليها طيب يقول ما لها رحمه الله وهو أي النفاس كالحير فيما يحل ويحر ويجب ويسلم نعم هو كالحيظ في, هذه في كل شيء فيما يحل مثل كالسمتاء الرجل بغير الوطن وكمباشرة المرأة كذا وكلباسها السياب ثم تصلي فيها إلى طهرة إلى غير ذلك من المباح وكالمرور في المسجد مع أمن التلويت واضح فيما يحل وفيما يحرم كالصوم والصلاة والوطي والطواف والطلاق إلا هذا كلام مؤلف نمشي عليك المؤلف كل ما يحرم نعم طيب. فيما يجب وش اللي يجب الغسل مثلا يجب بالنفاس الغسل إذا طهرت كما يجب في الحياة عرفتم؟ طيب وفيما يسقط كالصلاة والصوم فإنهما يسقطان عنها لكن الصوم يجب قضاءه والصلاة لا يجب طيب يقول المؤلف غاير العدة, العدة سفنة غير العدة والبلوغ فإنه يختلف عن الحيض لأن الحيض يحسب من العدة والنفاس لا يحسب من العدة كيف هذا الحيض إذا طلق الإنسان امرأته تعتد بكم بثلاث حيض كل حيضة تحت من العدة لكن النفاس لا يحسب لأنه انطلقها قبل الوضع انتهت العدة بالوضع وانطلقها بعد انتظرت ثلاث حيض انتظرت ثلاث حيض فلسى له دخل في العدة اطلاقا هذه الرحلة والبلوغ البلوغ يحصل بالحيض ولا يحصل بالحمل يحصل بالحيض ولا يحصل بالحمل يعني المرأة إذا حاضت بلغت أما الحمل فليس من علامات البلوغ كيف؟ لا. نعم لأن البلوغ إذا حملت المرأة فقد علمنا أنها أنزلت وحصل البلوغ بالإنزال السابق للحمل عرفتم هذا السبب أنه ما هو من علامة البلوغ لأن علامة البلوغ سبقت الحمل أظن الله طيب هناك أيضا جثثنا مسألة الثالثة وهي مدة الإيلة مدة الإله الإله أن يحلب الرجل على ترك وضع زوجته إما مطلقا أو مدة تزيد على أربعة أشهر مثل أن يقول والله لا يطأ زوجته والله لا يطأ زوجته ماذا تسمى هذا؟ إيلا والله لا يطأ زوجته حتى يخرج الدجال ها. هذا إيلا, إيلا. لأن المدة غالبا تزيل على أربعة أشهر طيب والله لا يطأ زوجته حتى يدخل شهر محرم عام ألف إلى كم باقي عليه على محرم خمسة شهور صح طيب شعبان ورمضان وشوال وذو قعدة وذو الحجة خمسة وبقية الشهر هذا إذن هذا مولي هذا المولي يحسب عليه أربعة أشهر يولك أربعة أشهر إن, إن رجعت عن إلائك وجامعت زوجتك كفر عن يمينك ولا إشكال وإن أبيت فإنه إذا تمت المدة قلنا لك طلق إما إرجع إما ارجع وإما طلق طيب قال يا جماعة امرأته تحيض بس شهر ايام باقي علي ثلاثين يوم باقي علي مين هو عشرين يوم باقي علي مين وعشرين يوم أو موصحي لا باقي علي أربعين يوم قال امرأة التحيط في الشهر عشرة ايام وهو كم من من شهر أربع. أربعة شهر يعني تحدد له أربعة شهر. قال الله تعالى للذين يقولون من نسائهم تربو أربعة شهر. تم تربعة شهور قال والله يا جماعة زوجته تحيض أسرة أيام في الشهر يعني معناه يطلب الآن أربعين يوم يقول ما لا نحسب يعني معناه أن أيام الحيض ما نسقطهم لا نسقط أيام الحيض بل هي محسوبة عليك أولا ما فهمتوا هذا رجل قال لزوجته والله لا يجامعها مد 5 شهره مده 5 شهور كم نعطيه 14 يقول كنا انا 14 كم 14 قلنا تعال يا ام جامعها ولا تطلقها تمام ما قال حال الى الى هذا طيب قال 14 في القران للذين يقولون من النساء تربصوا اربعه اشهر قلنا عطناك أربعة كان لكن كل شهر أشرت أيام زوجته تتحيط يعني عن عنه أسقطوهن عنه يبيننا الأهزود أربعين يوم أربعين يوم نقول ما نسقطنا عنك هذا لنحسبهم عليك نحسبهم عليك فإذا تم أربعة حتى في الأيام التي يتحيط فيها نحسبهم لا. طيب لكن النفاس ما نحسبه عليه هذا رجل آل أن لا يجامع زوجته وهي في الشهر التاسع من الحمل ثم وضعت جاءنا الأربعة أشهر فوضعت مضى أربعة أشهر من وضع الأجل نحن وضعنا له يقولنا يا الله تم فرقه الشران انما انطلق واما ان تجامع لكن لا قلت زوجتي جلست 40 يوم في النفاس عليكم تسقطون عنها نسقطها عنه, عنه لا نسقطها اذا نزيده نزيد 40 يوم وإن, جل وان جلست 60 يوما نزيده ستين يوما يطرع له زود ثلاثة شهر واضح جمعة زود شهرين يظهر له زيادة شهرين هنا تجدون الفرق بين الحيض وبين النفاس مدة النفاس تحتسب على المول ومدة الحيض لا تحسن تفهم عبد الله طيب مدة الحير تحسب ومدة النفاس لا تحسب تمام؟ طيب. كم فرق خائن العام ثلاثة فروق الفرق الرابع المرأة المعتادة اللي عادت في الحير ستة ايام تردت في هذا الشهر لأربعة ايام طهر. طهرا كاملا يوما وليلة كم بقى عليه من العادة عادتها ستة ايام فطهرت لمدة اربعة ايام يوما وليلة كم بقى عليه من عادتها يوم بقى عليه يوم وليلة عادة الدم, عادة الدم في اليوم وليلة يكون حيضا في النفاس عاد في مدة النفاس يكون مشكوكا فيه هذا فرق ولا لا فرق شونا جماعة فرق هذا أيضا من الفروق أربعة فروق الفرق الخامس وهو على خلاف المثال أن الطلاق في الحيض حرام حرام والمطلق قاتم وهل يقع أو لا يقع في خلاف لكن نبين إن شاء الله الطلاق في النفاس على كلام المؤلف حرام حرام لأنه يقول كالحيط فيما يحل ويحرم الطلاق في النفاس حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليطلقها طاهرا أو حاملا طاهرا أو حاملا عرفتم طاهرا والنفس طاهرا أو غير طاهرا غير طاهرا فالطلاق في النفاس حرام كالطلاق في الحيض والصحيح أن الطلاق في النفاس ليس حراما ليس بحرام لأن تحييم الطلاق في الحيض من أجل كونه طلاقا لغير العدة من أجل كونه طلاقا لغير العدة يا أيها, أيها نبي إذا طلق النساء فطلقوهن لعدتهم فإن الرجل إذا طلق زوجته الحائض فبقية هذه الحائضة تحسب ولا لا ما تحسب مات ما تحسب يعني لازم تجيب ثلاث حياظ جديدة ما تحسب لكن النفاس سبق لنا قبل قليل أنه لا دخل له في العدة طول إذا كان ماله دخل في فهو إذا طلقها في النفاس أو بعد على حد سوا لأن المرأة في النفاس سوف تشرع في العدة من الآن وعدة متيقنة أو لم فيها متيقنة أن عدتها بالأقرأ لكن المرأة الحائض عدتها ما تدخل في العدة من حين الطلاق فلهذا نقول إن المفساء يحل طلاقها بخلاف الحائض بقي أن يقول كيف نجيب عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم مرهو فل طاهرا أو حاملا نقول المراد طاهرا من من الحيط بدليل بدليل أن الحديث يقول طلق امرأته وهي حائض وهي حائض وبدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ فطلقوهن بعدتهم وهذا الحكر يختص بالتلاق في الحيط أما في النفاس فلا فصار الفرق ففارة الفروق بين الحيض والنفاس خمسة رقم واحد العدة وجه الفرق النفاس لا يحتسب في العدة والطلاق والحيض يحتسب البلوغ الحيض من علامات البلوغ والنفاس ليس من علامات البلوغ مدة الإيلة الحيض يحسب على يحسب على المولي والنفاس لا يحسب عليه الرابع إذا عاد الدم بعد الطهب في مدة النفاس فمشكوكم فيه وإذا عاد الدم في زمن الحيض بعد الطهب فهو حيض الفرق الخامس أن الطلاقة في الحيض المحرم وفي النفاس ليس بالمحرم نعم فين هه قال لي لا الفرق وقتها ان وقتها حتى يكملها قبل ال وركه هو طهارة الحيض اذا قهره قبل زمن العاده نعم <تصفيق> اي يقول علماء الفرق أن الحيض امر مفتاز او مرضى وقال جابر بن علي حد الزوج اربع اشهر وهو استنبط على ان غالب النساء تحيض بكل شيء من وعمل النفاس بهو أمر نادر فهو أمر نادر وهو حالة تأخرى من الموري اللاملة إلى الزوجة في حال الجمع <تصفيق> هم يقولون أن الآية مطلقة لأثنى بناء على أن هذا عذر نادر له النفاس فلا والناس بما تكون من خلاف كي يخلص يا شيخ ده يعني ولد توامين يعني ولدي ساول نفاس وعصره نحوله حتى لو كان بينهما موت كيومين وثلاثه فاول نفاس من اولهم فاذا قلت انها ولدت توام الاول في أول يوم من الشهر والتوأم الثاني في العاشر من الشهار كم, كم تبقى ؟ واقلا ليس تلك النفاس والعاشر على قبل الثاني تحسب من النفاس لأن أول النفاس من, من الأول طيب لو وردت التوأم الأول في أول يوم من الشهر و وردت التوأم الثاني في يوم اثنى من الشهر الثالثاني فلا نفاس هذا الثالثاني كذا؟ ليس لها نفاس الثالثاني لماذا؟ قال لأن النفاس من الأول كنت تأرضين ما يمكن زد من النفاس على أرضين يوما؟ والحمل هنا واحد ولا متعدد والحمل واحد, واحد. واحد. واحد. المحمول متعدد والحمل واحد فإذا كان الحمد واحداً والنفاس واحداً فالنفاس فأدد على عظمه ولكن أقوى الراجح أنه إذا تجدد دم للثاني فإنها تقى في نفاسه كيف نقول هذا المعهد ولدت وجاء نفاس دم نقول هذا الدم ليس بشيء فالصوار منه متى استمر الدم فإنه يستمر ebenor kam den holikast what are you going to do with us now khalid وهي يا بينما قوله تره الله وتنوضا لوقت كل صلاه وتصلون ولا واظي هذه ما وجدناها هيك لانه بينما انت تصل اللي صدره الجمله فادانا الدرس الثاني بعد هذه الجمله متفقين اننا شرحناها وانا كنت تكلمت عن طيب بس هي صحيح شرحها انه يجب على المستحاضه أن تتوضي لكل صلاه وخرج شيء وان لم يخرج شيء بقيت على الوضوء الاول نعم تصلي فرضا ونوافل بمعنى أنها لو توضعت للنفل فلها تصلي الفريضة لأن طهارتها ترفع الحدث بخلاف التيمم عندهم فإن التيمم مبيح وإذا تيمم لنافلة لم يصلي الفرض والصحيح أنه يصلي الفرض وأن التيمم رافع وطهارة المستحاضة ونحوها رافعة أيضا نعم <تصفيق> <تصفيق> هنا صلاة بإنفاذ الحفظ فكيف يقول يكون... إنفاذ لا يعد من العدة مع أن يحرمه أول فكيف يمثل بهذا أي نعم هو يقول حرام الطلاق الطلاق حرام و... لأنه كالحيظ في أحكامه ولا يحسب من العدة لأن الله يقول المطلقات وتربصنا بأنفسنا ثلاثة قروع والنفاث لسنى القرؤ لا لا يوجد لأنه, لأنه عندهم إن الطلاق في الحيض يحرم ويقع يقع أين لماذا بأن يقع أشدت للدول المشروفين وما خلل نستطع أن نميز مجدام النفاث وإن نميز وإن نميز المفاث وإن نميز المفاث لكن قالت ولا الحكم من النفاس لأنه دم في زمنه والأصل أنه, أنه من حتى يتبين سبب يختضي أنه ليس من النفاس لا بعد الأربعين لا بعد الأربعين نتعلق حيظ هذا القول الصحيح كن حيظ إذا أنها طهرت هذه وقالوا في الستين يعني لو استمر مع الدم هنا. نعم هذا يريد الحصور ما يخبرنا كلنا الله جلّه يخبرنا نفسه أنه يمكن أن يجعلها يعني <تصفيق> من الساتحة وإن الساتحة نعني المساس هذا المرأة يستطيع فيها يعني يعني يعني لجلش فيها ما يرم في الحيد أنها يعني إذا كان ثلاثيات يمكن أن يكون سيئة من هذه الأسئلة فلا يقوم بها يعني؟ المثال يقولون أنه يفرم الطلاق فيه في النفاس كما عن الخير نعم نحن قلنا أن العلة بالنفاس أنه من جمهة العلة من جمهة العلة نعم طيب ما يقوله هذا ما يقول لأن أصل العلة هم فلقوهن لعدتين والنفاس ما تدخل في العدة؟ هذا الاصل لكن <تكلم> نعم هاي نعمله انا ينهي نعمله بشكل تقابل ما <تكلم> ما ما يجي بالوقت موجوده يطهموا لانها لسه في نفس يعني في نفس الدم لانه دم وكما قال الارجو جعل هو عدا والعدا حاصل بدم النفاس كما حاصل بدم الحيض من طلقات لدى المشكوف لفاسل فطلق فطلقها إذا كان ما في مشكوف إيه ما في شيء مشكوفة ما قلنا إنه يكون مفاسل المشكوف فيه يكون مفاسل إن إنه ما أنتعى من الحي أنه تنفساد أو تشك فيكون مفاسل هل تنقس المسحارة؟ نعم ايش؟ المعتادة ما الفرق بينهما؟ المعتادة كلها عادة العروفة يكون لها عادة معروفة بالحي طب لا الاستحارة هم يعني لأنه صارت مستحارة من أول انه ما اثار حي طيب ماذا تعمل المعتادة؟ ببعيد؟ حاجتها اي نعم هي تعمل ما تعمل جدا حاجتها الاساسيه والذاه يقود الصحابه كيف تساعدها هذا ثم اما ذاه يقود ما لا تسمع لان اهلنا اتصلت تسوي لا الصحن والصوم لا نعم ثم تقسل كما تقسل ثم تقسل وتفعل مع ذلك وتفعل شماحها والطاهرات طيب. طيب لكن كيف يكون طهرتها كيف تم طهرته للصلاح مسكحابا تتبقى لكل, لكل صلاح تتوضى لكل عمل قبل الوضوط أولا تصل فرجها تصل فرجها وتعصيبهم طيب العصابة ما اسمها في الوقت الحاضر نعم نعم نعم نعم تسمى حفاظة يسمونها حفاظة يعني ما تتحفظ هم البحرين لو سألت <تصفيق> نعم طيب بعد ذلك, ذلك تتورضى وضو عادي وضو عادي ثم صليك رضونا ورافع تينام إلى متى إليه يتيجه إليه يتيجه إليه ينقطع الو... الهوة إليه ينقطع الهوة يعني قصة صليك يعني ماذا الأفضل يفتح هذا الصلاة الفجأ إلى متى تستمر في, في طهارتها إلى وقت الصلاة الثانية وفر. يعني إلى الظهر تي في... توافعونا طيب طيب اي انا هنا تفضل كل الصالح اليوم الان هذه ما توقعت تصير فجاءه فهل طب طبيبه طهاره الظهر نقول ان شاء الله الى خروج في غير اذا قلنا الشمس طه يعني انت وقت طالع من الظهر نقول ما اقول لك الى هذا تجدد فصح طيب هذا بالنسبه لتباركه لكن كيف يكون هذا الشيء كيف يكون حي يعني فرق الى اي شيء انه عادي هذا واحد فان نفسه العاده للتمييز طيب التمييز طيب لا الصالح تنييز الصالح طيب كيف لم يكن تنييز؟ إلى عدد من شهر كم؟ ستة ستة أيام أو سبعة من كل شهر طيب يلا عبدالسلام التنييز بما لا يكن قلنا يكن بربعة الموح بربعة الموح وطفولة السلام نعم رائحة وتجمّلها وتكلم طيب أرى اللون أيهما الحيب لخ نعم الحيب نعم نوم الدم نعم أسوأ طيب اللونة إذا كان أسوأ وأحمر فالأسود هو الحيب الرائحة يا حلد. يكون ممتل نعم يقول له رائحة ممتل والاستحارة لا رائحة لا رائحة سلحة طيب الريطة والغربة الحيوظة غريبة الحيوظة غريبة الحيو والاستحارة فقيقة في النصف للتجمد وعدمه الحيوظة ويستمع الحيض يتجمد ونسح لا ستجمد توافقون أبو رحمة السحادة تجمد والحيض لا يتجمد هل هناك من السنة إشارة إلى هذا نادم نهذا نهذا نهذا لانه الى ان الحيض يتجمد الا يجمد والسحار يتجمد نعم نبيراهيم قال رسول الرسول صلى الله عليه وسلم انه المعروف والمعروف الذي معروف ليس تجمد كذلك وهذا سمعها في أيام الصرح لفين كمسيسة طيب نحن لكرنا أنه لابد أن نقير بكونه صالحا نصر صالح هل هذا دفع ضد التمييز كيف نصالح في التمييز أن يكون صالحا ماذا عزنا كيف رأى بيكي لي باتعالي احسنوا ايه ده ما راجعوا نظام من التنين اللي قايل صالح ولا لا لا مش انا الاجزامي سلام بدي اعدي على الفريق شو هذا مين هو صالح وما هو جاسم ولدي في زمن يا رجل لكن دام يا ترى الصالح هو الذي لا ينقص عن أقله ولا يجيد على أكثره هذا الصالح الذي لا ينقص عن أقله ولا يجيد على أكثره طيب وعلى هذا فلو الدم يا ريسا الدم 5 ساعة في الأسود والباقي غير أسود تعمل بهذا او أولا لا لأنه ميلان هو اصل نزل عن اقل أي صح ولو كانت الثراء اسود 17 يوم بس اقل من يعني على الذهب ايوه على من ترى على الدم الدم مشمل عليها حرب دم الاسود 17 يوم بدم احمر ان نقول ان يعني المذهب يعني ان ما ده الصوره تمام كتير ولا دعونا للطريقة إلى أقوضان دعونا للطريقة هل يا أخوة دعك أن أمو معلّف لا، دعونا لأنها دعوة في للطريقة فيها الآن جاء أتصل تقول إنها ترى الدم الأسوى الثلاث والباقي أحمر فهل تجلس هذا الدم الأسوى الأولى تجلس هذا الدم تجلس تجلس فليس على هذا القدر لا قدرنا عاد ممكن العاد طبعا نيس هي انقسمنا طبعا هذه يوم 9 طبعا نيس كان في 7 اشياء هل لسبب 10 يوما طيب كان في ضمن بقايا يكون صالحا الصالح الذي لا يزال اكثر ولا ينقص انا اقل له طيب بماذا تفارق من الصحابة الطاهرات بالمسبة للزوج يا ناس المال الزوجة لي فرطة المرأة مصحابة بالمسبة هل هي كالطاهرات او لا مصحابة نعم كالطاهرات نعم كالطاهرات يعني يحلم يا زوجة لي منها كيف أعطنا الفرط دينار ينطرج إذا ليس كبطهرات لا كبطهرات فيه بابونة كالصلاة يعني أقول في الظروش خاصة لا لا أعلم لا أعلم فأي فهد. في فهد لا أعلم ها في الوصف أنا أعيبه زيادة زي إلا ما أعلم إلا ما أخوف الأنت زي إذا ليس كبطهرات في بشرها المشاء إن الله إن... إن انما الله الا ثنا الاجتماع فالعشماء انما خوف العانس هل هي راي اخر نعم بدر. نعم ولان الصحابات بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام من من ازواجهن من من من المتين طيب هل يحل أن تفلق المرأة المستحارة أول أخ هل يجوز صلاة المستحارة أول أخ نجوز نعم صح نعم هذه المرأة كانت عادتها أربعة أيام ثم في هذا الشهر صارت خمسة هل تدرخ هذا الخامس او لا؟ خلصنا كده على المذهب ده كانت عادته اربعه ايام مين هي المستعاره؟ هذه الرابعه حين انفصالت عن خمسه كانت الثلاثه الخامسه لا كل ابدا مسك. مطلقاً نعم يا ابراهيم الطلب بالنقاهه نعم مره فاضح حاجه 16 كان هذا هو سنين هذا تتكرر هي يا ثلاث مرات طيب افرض يا ثلاث مرات وهي كانت تصلني ولا تسمع اشمعنى تسمع تطوروا تسوم قص تسانوا تسوم يعني بيقول عليها طهس يعني خمس صلات تنقص صلاه فراجه صلاه بيقول انها لانها نعم والحاج لا لك جمال الصباح صح يا طيب وصحيح ان هذا ليس ولا زادت العاده في طيب انا من ذاك هو ممكن تصدق ينزل امالدا اقعد ينزل ارقام الميلاد مع ما طلق يعني الى ابو دم للشرع سيام او ما في افضل او ما حكم النفاس بالنسبه للخصوره الصحه لا تصلوا لا تخطئ وايا يعني كل لا تتعلل بس متفق ايش او الزمن عنده بالضبط يعني هل هو كالحي طلقها الحي وبالنسبه للامور هذه في الجنسيه يعني الامور بالحقيق في الحاجه اختلف عليه الناس ان الناس ممكن تطلق سواء اي ما اكثر موافقه النكاح او مخالفته ده الحقيقه كل شيء في شاف الاعداد والطلاق والنكاح كيف اختلف بين الطلاق بين النكاح ولا الحاضل بين الحاضل اكثر اسه في ما اختلف دي نقطة مختلفة يختلف اولا في الطلاق هه في الطلاق من ناحيه الطلاق في ممكن, ممكن تطلق ليلى العده بتاعتها بالاولاد دي هل واحد انا ما بتطلق الا طيب من ناحيه اخرى بالنسبه للصوم والصلاه بالنسبه للصوم انك لو لبست مثل لا تصوم لكن ممكن ان لا تكون ان ان فسد لا تكون فيه لا المسائل التي تتفرق فيها الحيض المفسد هذا القلق شوف يعني في ضرر اسمه يعني انه اذا حسجيره انه بس لا تجيب ضرر اما سايق يعني ان الحيضة من علامات البلوق والنفاس ليس من علامات البلوق. لماذا؟ لماذا كان النفاس اسمها علامات البلوق مع انها ولدت. يعني ثم بسيقول هذه النفاسة ليست بادرة يعني اسمها بس ارسل حقيق ما هو الواقع المسكل ظاهر العبارة يعني الواقع انها ليس, ليس كل حيضة الواقع ولهذا ما احتجل الى الرحب هذا هذا سؤال حقيقي واقعي نعم يا ما نعم أصل لا لفاس إلا بعد الحيط لا ما صحيح قد تحمل المرأة قبل أن تحيط لا أنا أدري نعم فأنا أصمت نفسك حامل الله بعد انزال فأنا أصمت نفسك صحيح صحيح إذن يكون جنوه حاصل عند السابق الحمد. على الحمد واضح إذن فامل نفسك فهي ذلك لا تلاب ولكن الانزال الحاصل قبل الحمد كيف هذا التنسيل؟ نعم امين اه مدة الحيض تحصل على السن مدة النفاس لا تحسب على السن عدد فترات يقول في الايله مدة الحيض تحسب على اليولي ومد... ومدة النفاس لا تحسب ها طيب وش يعني ايله صفه الجنة هو أن يقول الحلم لزوجته يحدث أن لا يطاوها يبقى أربع أشهر أو مطلقا نعم. نعم فهذا يعمل يعني, يعني أن يحدث على فرق وطئ زوجته أكثر من أربع تشرف أكثر نعم نعمل نقول له إذا تهك الأربع الأشهر م. نقول له نظر له أربع تشرف <تصفيق> إما أن يطلب أو يرجع الزوس طيب تحسب لها أيام النفاس أيام النفاس تحسب لهم تحسب لهم لما تحسب يعني إذا قال مثلا امرأتي نفسا لو... يعني مثل هذا قال امرأتي ويحامل والله لا يطعها مدة خمسة أشهر كم وقال وطالب لما ربنا ابو كشاش طلب منه ابو كشاش بعد مضي 10 ايام ولدت وبقيت في النفاس 40 يوم هل نحسب ال 40 يوم من الاربع احكم ولا ما نحسبها بنزيد على لا هل نحسبها اولا بعد السؤال هل آل من زوجته وبعد ما ربنا له ابو من مدها عاشت ايام ولدت وبقت في نفاسها 40 يوم فهل نحسب الاربعين من المدة هل تشفر ولا لا نحسبها نحسبها بس الإخوان كأنهم يخالفون أبثين والله أنا فائم المسألة يعني إذا كان نفسها تكسب الوزلة لا علي هذه الراعشات تسأل كيف يقول كيف نحسبها من الاربعين هل نحسبها من الاربعين نوم إلا ما نحسب من الأربعة ما نحسب من الأربعة <تصفيق> إذن إذا سمت أربعة شهر مضيت إليها أربعين, أربعين يوما صح؟ <تصفيق> طيب أما الحيب؟ أما الحيب فبالعكس طب... طب... عليه. يحسب عليه يعني لو كانت تخيض من كل شهر ثمانة أيام ما نضيف إليها بعد الأربعة؟ ايه يعني خلص ما نقول شيء هذا و بس عندنا شيء طيب العله من هي سنه العله ها يلا اعطنا العله عندنا ضربت قرص 40 يوم اي في شيء تمام طيب هذه امراه تحير في الشهر 13 يوم كم دين بعد هذا شهر عشر اي يحصل بين 25.. من التزم بس هو مركز مو قصير ما تستدل زوج ما هو لله انكسر على ان شيء اح طيب هذه المره طبيعي يحصل بندايه كيف لا تعرف كلامه نعم سينا لأن الناس علم الله سبحانه وتعالى أنه لا تحيد وخالص الأعلمين أيوان في سعين ترقص واربعة جرح فهو أذكره دائما تحيد لكن النفاس ناظر وناظر رحمة صح عاني بأي الله يعني النفاس ناظر أما الحير هو ما أعلم أنه كل شهر خالد فالها هي أربعة أشياء فاقي علينا محمد إذا لنتمت بالعدد ها إذا لنتمت بالعدد لا لا لن ترسلت بالمزرعة هو يا صاحبي ده غيره في طول المدة ليست المدة ولكن لان هناك حتى رفض من نفسها 10 ايام اسمه ما تذكر نعم يا رشاش يعني لازم ندرس يوم ولا 10 ايام دي موجود يعني موجود 10 ايام كثير انا اقول لك 10 ايام من المساء كثير هنا نعم لأنه إذا ظهرت المرأة كنت أستم عادة إلينا جميعا مشروعين فيها أما الحين في إذا ظهرت المعادة إليها بحيث سمعتهم كلامة؟ أه سمعتهم؟ أه سمعتهم؟ سمعتهم؟ أنا أرغب أخوانكم معاكين بس أعجبين هكذا كلامة أعني بس أعني بس أعني بس أعني شيء عملها اي نعم عادة اذا طاهرنا على الاثياب اي نعم شيء 40 40 عاد في الارضيه في الارضيه في سوق وفي في اثناء عادتها, في اثناء عادتها, في اثناء عادتها ثم عاد الدم في العاده في حلق حلق صح؟ صح صح لا لا انا وحيد انا وحيد صح ثالث سوق وفي هذه اربعه لا لا لا يحصل الدم بتاع استبراء الحيض خصوصا يعني بالنسبه لان فساء يعني يحصل استبراء الحيض ولا يحصل في النفاس, في النفاس صح انا <تكلم> <العدل> لان ما الاستبراء والعده لا لا العده صلى الله عليه وسلم نعم قطع الجمع كيف يزول الجمع مهو جمع إذا انقطع الجمع صلى الرئيس كرأة وجه على ملحب فخلاف ما إذا انقطع الخيط قبل العادة وإن نعود لا إقلابات وإنه يجيب الله عبد سمين الله سمينه الحير سمينه الحير لا هذة الاستحادة من من قاعد الرحم سمينه الاستحادة اي استحادة الاستفعال من الحير لأصل السيلان أصل الحير هلوها السيلان فكله سيلان لكن من نفهم هذا سيلان بالسمرار صخرت عليه السيل وقت أدالها على الزيادة فسمي استحادة لخفرته هما نهائيا لان من حيث الحقيقه صار الفرق بينهما ثم الحير يقعد من قعر الرحم والاشحاحه من اجنح الرحم